إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثما وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم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 ك حفّن أنستم منهم رشدا فَدَفَعُوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبرو ومن كان غنيا فليستعفف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 نساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أول القربى واليتامى والمساكين فارضقوهم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكْتُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 إن الله كانت واب الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء أبجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَظَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ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 فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنقارا فلا تأخذوا منه شيئا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 ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأم أمهاتكم اللاتي أربعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا فإن لم تكونوا دخلت بهن فلاجناح عليكم وحلايل أبنائكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف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 فَوَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ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 فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ, محصنات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 وَمَا تُنْهَونَ عَنْهُنَّ كَفِيرٌ عَلَيْكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّى وَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرَّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَسَبُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَسَبْنَ وأسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمنكم فأتوهم نصيبهم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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَعَبْدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَةِ وَالْجَارِ الْجَنُوبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ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 وَإِنْ تَتْقُوا حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إذا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهِمْ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا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 أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا ءَانَتُم مِّن فَتَيْمٍ فَتَيْمًا مُّصْعِدًا طَيِّبًا فَمَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا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 أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يُؤْتُونَ الناس نقيرا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 بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا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 وكف بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فان في رؤث بات او انفروا جميعا وان منكم لمن فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَكُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تكن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا الليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقاتل أو يغلب، فسوف نعطيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم وأقيموا الصلاة واعتوا الزكاة كُتِبَ ما كتب عليهم القتال فلم ما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناسك خشية الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخفرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل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 وَحَرِّضِ المؤمنين عَسَى اللَّهُ أَن يَكفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ نَصِيبٌ مِنْهَا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 فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجغوا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 فإن لم يعتزلوكم وينقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانًا مبينا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه ومؤمنه وديه مسلمه وديه مسلمة إلَى أَهْلِهِ اهله الا أن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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضْبًا اللَّهُ عَلَيْهِ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 وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما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 ولا تهنوا في بتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 وكان الله بما يعملون محيطاً ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمَن يجادل الله عنهم؟ فمَن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمَّن أم يكون عليهم وكيلاً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 يدعون إلا شيطان مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلّنهم ولا أمن ينهم ولا آذان الأعام ولا وَلَا أمراً هم فلا يغيرون خلق الله وما يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسران مبين يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا هررا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 وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَبِهِ وَلَا يَجْدَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٌ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون وَلَا ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن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 وللله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَعَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي أَتَمَنِّسَ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتَّبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَكِحُهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصد وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليما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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ مُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ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 ان الذين امنوا ثم كفر ثم امن ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزؤ بها فلا تجعدوا معهم فلا تجعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم أَلَمْ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكو بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس يراؤون الناس لا يذكرون الله الا قليلا بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدوا وقلنا لهم لا تعذو في السبت وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميثاق غليظ فبما نقضهم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 من علم إلا تبعاً وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً وإمّا من أهل الكتاب إلا لا به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم له وبصدهم, وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل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 ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوَفِّيهِمْ أجرهم فيوَفِّيهِمْ أجرهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما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 إخوة الرجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم